أعيايدي ليس الهوى أطاعت الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شيخ نبات حامل القرآن يا مسلمون توحدوا في خندق يا مسلمون وعزكم هو منهج القرآن يا مسلمون إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيهك عن من الإيمان عن من الإيمان يا لائم إني نصير عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شمخ بات حامل القرآن يا لائم صمتا فاني مقدم بمكدم بمكدم بمكدم. نحو العدى بملئة الأطناء خيارة تشفي غليل موحد وتسوء كل منافق الخوان يا لائمي إني نصير عقيدتي, عقيدتي ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شكء نبات حامل القرآن